117. كي عينها وَلَا عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون 118. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما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 إنه هو الغفور الرحيم قال رَبِّ بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرقه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 ولمّا توجّهت للقاء ملينا قال عسى ربي أن يهديني سواه السبيل ولمّا ورد ما أمدينا وجد عليه أم 117. من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان 118. قال ما خطبكما قال تا لا نستي حتى يصدر الرعاء شيخ كبير فتقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك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 Ashirkan Ashirki, bugoli ja konton, ja todavatu, hukumidi Ashiradi, inosu ole, tafsirka Quranka kareimka, todavii tovan ayad otbuka koma, ayad allavi tovan otbuka bilavan ayad, kanemida min suratil qasas, ayad sidadi allatnadan wa kadi ayi, min suratin nafsa, Ashirki hukukii zayi, wa aynukujirni, nabiullahi Musa. عليه السلام مع فرعون عليه اللعنة قصده دي بين كجرني وعين مريني وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنود وهم لا يتعرون أسألك أي جلدة أي قصة موسى عليه السلام قال قبل الله قصد شيء قلت شيء خبرتي وعي الحامي قل الله بتاكو شرحي quliy oh, yeah, markad bashin mark hore wa inaad nuujisid dambar kalaaanto adurto manowlada anaha danbay inay kamar ma wal laga yaba waxaan maanta muqawiyad ka eh, yar yar ka ana eh, majrin kulkan hadartu dambar ka ina ilma isha laga ma marmo orto hore dambar kasi hadaad u baxdi sanduugal والبهر مجوسا كبضا انهم ما على كبقين وما هي بلنقات بالله سيي ان اردوه اليك اني ابا بو سؤلنا يابو وين والا من المرسلين ورب رسول بانك ديكاي ما كسي يا مركي بيتولي سي وبغي نيل بيكو تورتي قبر ولا شي انا كور ميريكابيكت ya wixii qaada iyo mesh uu ku dambeeyo صندوقي sanduuqi sayb iyo wadool kuri gi boqorka mesh uu ku yiin lay manof fa orange ray waabta haystay ayaa sanduuqi dabayshu kaantay markaa shaqaali firuun ba qaaday hadii markaa shaqaali uu سبعة رور ملاحين، ولذي وشجع مركب أوقا بينا أثير بنت مزاحين أذبا يقول وعذائي وحين أمدعي كلا تخبر بسبحانه وعزه وجله موسى كوجل الذي زاي وألقيت عليك محبة مني، أني قال الله محبة يذكرك أجر ساري مركب سال لبدي بدوه كصاربك وجعلني، ما ترى مثل ما أمول صبي إن الليقي قارتي.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 ay iga wada yagashey ooyti waxaan ogaahay qaws wiilka daad u اللي ku feelan wahum lahu naasihu bay markii hore dad adna waa kelimadu daad oo waxa la yii markaa iyagaa ku soo rido oga naxaat ka wada markii la yiri wahum lahu naasihu عنه قالنا إذين قمنا إياه ملكم مكالذي موسى حكومه محيى لي مع فرعون ما التي اللي تبنيهي نابت موسى أقبلي لها إسناس كذوق القرآن لها بها اللي جونا إياه وينكي فأقبلي سأل القتب إليه بده كان في فكو كنتي راقع عنده كل بطا بده كان هو إسكتورا قل قم موسى تبني مكالذي قبصه بي إله وذاته لك قبدي هو حال يجي هدى ذكتا إياه حيارث Oo bogor ga ku jira oo wiishoo bogor ka daalaya arooska huyne deekeenay oo xalay ku riday mesh xaniikada ay markii loo diibuu labada garab ku markaa abuurantay islaayay uu ilkaan masar حقيمة يحيط لي ده عذبا لا يعيو نقدي كده وادغوني هاي أو أنا هذا خفيف يجي أو عروقنا مسلم كم جعش هاي أو شنو يكنا أنا أنا مركع زيت لي ولب كرش اللار كإنه مسلم أصليي أقبله بسعر يسوق أصب عزيز وحيتي له ده إذا واحد يوميا فيها. ليحبوا جول او ريال لا ويلكيدي قاداني كل شوعه تجي الى بلدك انا غادوه اليك وجاعلهم من المرسلين كل كم ينفر فرعون بامرك الله يقالنا قال خيك قادته بهس حرب ويينجيس حكه قادته بهس ويلك سنه ويلك ويلك هذا قال يتغاله تعال خدو وحي لو حرمنا وحان نوجوجن عليه موسى كركيز المراه لا ارمان كي او دنبان كوجيني الى حدا كوجي هدو مدو ناسكه اقبل لا خو يلامو بعد قال كاويل كان ماله كلي انو كو كرو ايي لوقن لهي ساسا قلبك رايا وحرمنا وحان وخيرني عليه موسى كركيز المراه ارمان من قبل احبرتي كهورو انت نظرت اواما ايو الناغرمان لما انت ايدي ديدي حديل لي يا بيه وترلو باني عينه قبرتي يا ريلا صوب علي فقالت ولا شيء لي هل ادلكم بقرة ولي الرقاقة من اذن تصي على اهل بيت اقل ددكا يكفرونه ملكان اذن حنانية لكم اذن كان يقولك الان لا يكفرونه لكم أذن كويل كان إذن عنانية <تضحق> ما إذن تسا وهم قوس كان لهو ويل كان ناسحون الدعادي بي هيا لهو دي أملك اللو قبص لي باقر كان كوبا ديت عني لكو مودي ويل كان مراهقان كان داعاظوا أبها الناس كالله وحرمنا وحرمنا حليه منسكركي المراهق لع إرمانكي من قبله حبرتي سورته فقالت ولا شي واعتني فلا دلوكم ما إذن تصيا على أهل بيته أقل ذاتكي كركض ما إذن تصيا يكفلونه إذن حنانا يويل لكم إذن كغير بقرة وهم إياكانا له بقرة ناسحون ودعاد نعم اللي يرقعن تذال قلي إله وحيري فرددناه إنا ردوه ديون يباوه يا باوه فرددناه موسى ألني إلى أمه هو يديسان ألني بماذا يا رب كي تقرأ إنه قبوشته أينها إيش هذا ولكذا موسى في عنا عناه إنه لنك ترسمسه أينه دورته بوت بوتيسه أولا أو تعزن والولئي أرحم الدنب أي الأنقل ولتعلم أمي موسى إنه يوقاته أنه وعد الله فبوح يبهي حق نفسك إنه يهي ولكن أكثرهم تذك إن تضبطا لا يعلمون مؤقا إني قبرته ولا ولاش يستعي وذات أنه يستعي يبنؤوه الرجل بلنك ألال لفرنا على كالله ما سعوده اللي يقوش كأيسو وذات أن أمه موسى يوحان ذا لديه جيري إي ألا إسوه فرددناه موسى إلنا إلهي لسبحانه إلى أمه هو يوش يوحان ذا حجد أنه ألني فيتقرر إني رحيسته أينها يضع إيش هذا وهو لا تحسد أيام ولول ولتعلم من يوقاته أن وعد الله خدوحه يوه حق نبسقا إنه يهي ولكن أي شيء أكثرهم ضدك انته ضبدا لا يعلمون وعندها مقال ما أنا حقيقا لما صعدان هذه أخته وهذه أمه وربنا عز وجل إنه ولا تنجبه ولي ولا تخاف ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المصلين ملعون وهم شكاري وسجني سجن كان في عونه ملعون كأكد حي ابن الملك لا يبيني فول جري فرديسا ترك سهلا جري ثلاثين عاما صد صنوجا كل كأنت النبودي رساله باللابن النبودي رساله وعندما تومر خشوعك سلامي اي رب نبي الله موسى ادواني مو وهو البلغه روشego او ان ثوابك يرمتلغفين يا غون ربي سوو قال تعالى حدو حين ولما غرتو موسى غاري اسد و خغابديسا سدنجير او واستو و قام موس كامل لغدي اتيناه وعن موسى سينى نبي نمد الرساله كهر حكم مرجئ يا صواب يا وعلما أقوم دين في كوريسي لا يقعن إلى وحيري وكذلك سيدا ودادا سكوابها المريني يا موسى النجزي كوابها المرينينا المحسنين إنت وناكسا مايسا بمانطس وجزاها فيها إيا حسن الخاتمة إيا أبا القدكة موسى لا ولا موسى كومائك وحي محسن بل نغضه وأحسن إن الله يحب المحسنين محسن واتقانا وما يَعْبُدُ الله كانه يراه محسن وقفك إليه عبدا سري سوال له جلو كفك سدا سنغدا سنة الله بالمرينا ولما جرتوا بَلَغَ موسى قارئ أشدكم حواكبي ديسه أو استوى قدم مايستر ماي كل ما وعن موسى سيني نبيني رسولنا إنت لجارين حكما فمشاجني أقول دينة إسلامك اللقرته وكذلك صدى عميزي خواب المرينين المحسنين انت واناك سميت دمانتو دو. ودخل المدينة على حين غفلة يشغو تمسليناي وصلحك بحي مقالد ودورك أي شمبراء يهوذا سوداء واناك قول الإحساء وقرول أي قصو باناك مقالد وحقوقي مثل البنين وننبن الإسرائيلي هاي كانوا شقائب بني إسرائيب ماذا كان قبطي قانا السقال له والدقال لنسانيه قريو كورا رايعي أبلايه وحردان ملكو قالي والقريا حنما قالي كارو واتقالي كارتاية قاد ماشي كداعي دا دا. دا موسى نكور بوكيمي، ما قاله ذو كسوه دا والدقال رايس تغير كيبو كسو كورا موسى بن إسرائيب حقنا قريبا بقرفو كاتير سانيه كيبا على علي طلاه موسى سوني كان يجيل عليهم مركز. موسى كلك واقر ولاي. أدار الدرب يدخل مجاوكم على يو. خليها أنتوا كم قالي كلام موكوا هذا. هديك الامور لك هذا محولة ياي. واحد قالي كريم قال. مسوا اللغور يا جاي. ساروا جد زيه. ودمها. ماشين نفته كذا ودهاي. وكتوزي كينافكوا كلام قالي وبرخت. مشكلة على ي. منك أنت واقفتي. منك عليه سلام. لباودي وي تبال كي بني اسرائيل كا اسوي لي يا موسى واليسى موسو وحي لي بعاد وسال نويري نبك في يسانكو اي لوكله تي مش كي والوا يقبتيغا والمشكله تباله مه لي حدا موسى اشكى تمثيل اي مال كي يمكلا دري ذهب انا سيدي واللوت ما يا قريه نور العين حدوركو قيليه كين الوالي لما اقانين او موسى وما انت راسي بيا موسى انتو سنكي كي اقو ايمن يو اساق <تصفيق> عنا انت انك اللغوي مبين و الوحيه او دقنك اما ما وحيشك بغيسي اما وحييه اللغ ليه اما بيش يجن انت موسى اقوح ايري مانتو كما قيني تبضو ادناكو قيني وانا بمارك كي اعلى واقع مارك كين الوالي لما اقار انتو واسر يا موسى اتريدو انت اختل ان تريد الله ان تكون جبارا في الارض بيقعد يا تايو ورطي يا انبر روح جبت كنت سوما ما انتنا دي لي كي وابا ورطي قريه يوحق الكراعي انت يوحق لك انك انوالا دي وذا دي عرضي تيوحو موسى دي لي او جبت كنت قال تعالى خبيو حويل ودخل موسى وحصوت للمقالة دمانوف المدينة مقالة فرعون دقنى يو رسو غري سكو تماشلي يا بلحيس على حين غفله هلما وقتي بيسكر كيس لعش عمركا قدا نويمادو دوام كره وسو دما دو كريها لغلا تيلدو واحد شيء وحنا بنان ما تاغنا حي على حين غفله هلما وقتي بيسكر من اهل اهل المدينة تفكي مغالده دغنا اي هلما نسيه فوجد موسوعه علي فيها مغالده درفتي لمن لبن يغتطران الدقالماية هذا لبن من شعة وقوس كموسى كالسي بني إسرائيل وهذا متكالباتنا من عدوه عدو موسى وقبته فاستغاته وحام موسى وفضر وعضي الذي كي من شعة قوس كالسي على الذي كوركيه وقرقار من عدوه خلدا أول كلا يقبت فهو فوكزه قبضي وعفاري موسى نبي موسى جذبي فقلا موسى وادلي عليه القبضي موسى قال كونك ينتني ما شكو موجين شو بذكر فوق انكره بنبولا كان اجل كيزاء افكوك على هذا اجل هذا موسى وعلى عليه روح درن كان لا بقال يا هاي هي الخول معي لحق لي رغم ذهنه وادنت اري قال موسى هو يهذا فنيت كان يدعى الجل الشيطان كان ذلك انتو وضناكو نفتو وباركو بريو اندهاكو دوتان وقفكو وريرا وعرضو من الشيطان بكاتي ماذا؟ قال موسى وحيي هذا وحنان سمييي من عمل الشيطان شيطان عمل كيبوها إنه الشيطان إلا ناتيناه حكما وعلما أنه الرئيسي بعقو من إنوسا سميي موسى وقرتي إنه أرنك أما إنه الشيطان عدو ومضم أي علم يسوع عدو من المضمن رمي بني آدم كأصواب كي يكفوا يدعنان كمضين أي علم يسوع عدو حيو بريء لوحجية إلى الموسى أتينا حكما وعلمًا تربوا لقاريسيني خبى موسى نقول إليك قال موسى هو يشاء هو يربي يا ربي أنا كربي جو إني أنا كظلمت نفسي نفسي ذي وأنتمي واحدا أديك ربي أدري دم ايه جري ايان سمي ايه الله الداف فغفر ايبا وداف له موسى انه ايبه هو ايبه الغفور الله اداف البذن لمن تابه وامن وعمل سالحا الراحيم الله ان حريص بدل للمؤمنين به انت الله فميسوا ودخلنا موسى وحو قال المدينة مجالة دي منوفها على حين غفلة هلما ما سكركي يسألك يسوع من أهل أهل المدينة بل كذبك دعنا أي المنسيينو كل يهال قديلا دور بل تجني وأسوي جل مل فوجد أوعه علي موسى فيها في المدينة وحك علي في يقطت اللبان يقتلاني دع هذا لباد من شعاته قرابين موسى وابن إسرائيل وهذا كل من عدوه موسى الكيسو مديحي وقمط فاستغاثه وحاكا جرقار جريي وحبرو عضي موسى الذي ننكي من شيعاته قرام ديسة كمدها وإسرائيل على الذي كيكرك من عدوه موسى الكساها إنه اقا جرقار وقمط قاها فوكزه وحا فاري قمطه موسى بفاري فقضى دل موسى عليه على القمط نفتو كقادي قال كل كاسم موسيري هذا قريت كان أن أرنت أن أقول من عمري شيطان شيطان أوشي بيكميته شيطان بعد ذلك ريع إنه شيطان عدو على البشر كوجهه مبين لمعي صوابك البشر كداري يوي مبين علمادي سعداي قال موسى ويرى ربي يا ربي أنا يا ربي ياو إني أنا موسى ورمت ذل نفسي نفسي ذي وان أي أن سميه أي فاغفر لي ألوما أنت إيه, إيه, عافي إيه داف ويعافي فاغفر إسلمرك إيه باه له موسى إنه إيه باهو وإيه أيهم الغفور الله أدن بك دافك كليه وأدن بك دافك وأن الله مجرم كالله سورة العميان ومن يغفر الذنوب إلا الله مجرم إنه إيه باهو وإيه بك ليه الغفور جن بدافك بضناه الرحيم، انت رميس ارعاضي، قلنا حاريس اوه خديمرك النبي الله موسى قفكو قلين الله لافاي جاء قلبي او قذبتك قلين اللاكو اسطوري نساقو بلن قاذا يولا ماانتا انتا انت قدم بيسا الاهو دال ماانتا و ايه نعمي ساي او دن بلافد ايه نعمي ساي قفكان قلين ايه اسطورتاي او داو قلي اتناني او قانين ما أنت عيقدا بيسانه مجرم كلمي اللي إن كان بوا مجرم جا على تعالى خبيوهو يري قال نبي موسى خبيوهو يري خبئ يا ربي أنا ربي يا ربي جا إلهي يا بورتي ما ملو بما شيء سببتي أن انت بروق قيسي علي يا كركي جا بالماهفيرا والصطي هذه دفتي كيف كان جلين هذه وأسطورتي أم ولعني دواسة تاجين فلن اكون وحيو بلنا ina nan dibuuhan wa hiiran للمجرمين قال kar بقال lil mujrimina gal ulaba gal maad ugu kala hiilineysa kulka laba galay ay ku kala xigan fi hadaan ku kala xigin hiil kugu male kulka maanta inta gaddan bay isa ina nan garaa u kala hiile gabna dagdag u qari ربي u taasan ballan qaaday maanta بما بسباب ما أرين سببتي أن عم تواب بسباب إن عمك برواقين تدي برواقيس علي يكرك إجا بالمفضلة دي قاف لافيد تدي دختي قف كان علي يو صدري قرين كذبتي أنكلي أدي أسرطي فلن أكون هاني ما غير ملو المجرمين للمجرمين كودنديا دواوين ومع ذلك إسب الله لافاي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 kuffi ad khawadhan basidasa qormad gancadi doonta isagoo sida ku jago baqdinta qaba asan allana u dhaafay faida gortas alladiki is tansarahu musa ka gargardal bayay al amshi shali ay ayastasrihu abada sibi قال وحو يري له إسرائيل موسى نبي موسى وحو يري إنك أذيك اللغوي ورواح ين ينكاركو العدات هاي أما وحلق فراه يلي أما وحيسك أهلي أيام والبننبا كتوم هاي مركاس يري اللغوي رميوات هاي كلمة لغوي وأنك حقل كنكو يريهاي فوضي فسادك البدون فسادك البدون لذو وضلال ظاهر عن ما تهيدو كييري مبين وانا عضاهاي دبال لماذا عقلها نواققو يريعي وانا تبعى عضاهاي وانا اسكم معلتي تحمل يصبر نمالي انكا ديقال لغوي اتاهاي من تبعى عضاهاي مبين اي عضاهاي انتا صفك انتو كييري موكيتو ماينو كاقبت الروا هدوسا مدلينكو رايكو تاي ايا واراف محدود ليس فلما قورتي ان ارادو موسادواني ان يبدوش انو قبتو بل الذي نكي هو اذا دون لهما كان ذا بالك يا موسى قل كو اا قبطي قال ان قبط مركو دمعي هو الى مو ادقوا كو صولا قال اسرائيل يبقى كشفاي وحي لي تريد كما نفس ان تريد ما تريد إلهًا تمنع وعكر جبارًا ديقعد في أرض ذلك قديش كوريغي بوكركا جوقسا اسكو راناي زمر أيام وقفه جمد گديلي وها سدربت وما تريد مدون يشيد موسى أن تكون إله ذات مصلحًا مدعو وناجيا من المصلحين كامل ومركان شل يقو عبناي نين كانن مصلحًا انقرا ما تنن مصلحًا كوعودي ادغنا مصلح هذا فيرو كل كان موسى حال كا انت اسد المغربين كي ولا لا كي قبدي نحرودو كباهي وكبحي وقيل لك جي فولك مركيبا وعنير نيمكي لوايي موسى ديلي كاسا نشيغي مجلس الوزراء لو يري مركا لكل مه لفريست اي وركي سو مجلس الوزراء حصدن للذي ايا كجرا وان نكي مؤمنو ال فرعون اني وينو مسؤولا شركه orkilla keenay iyasiidii lo teesanaayay ayu dhagaa ku dubtay markii mahru ka soo wuxuu yiri muusa manta walaa teesanaayay mawduuca hadduku 20 sano taadu aqoon magare aniga jooga sad naftayda ku bad badilla haydii mar tilka kulli asu nabi yullo muusa sahay madani oo saacad ku دل كلا قولين دل كلا قولين وحيدا انه يقول قاصمته إله يسكنه ولا يقول خرتي سولقاه وحد عياه فأصبح النبي مسروحه وهذا في المدينة بل في جوديس أخايفا من عبسانا يترقب يتلقبه جاء عنجل شجاع فإذا غورتاس الذي منك يستنصره كقل جارويدينا يبلغ من سري أي يستسرقه ما أن تكون عبادايا قال موسى يقولوا إسرائيلي كويل إنك أذيل لغوي تبال ترى عذحنا أي مبين ترى عذح مدين سيت باللي ما يسمع عذاي فلما جورتي أنا رادم موسودوني أيقظ سين وقفتوا هو يسمع عدو لهما اللب وضوها تبقي يقول قالوا وحى إسرائيلي يا موسى موسى أتريد مواجهة دونا إذا هذه ديجي كما سيديات قتلت شيء نفسا من بالأمس شري إن تريد ما تريد موسى مدونيسي إلا أن تكون إنا ذهات دوحان هاي جبارا بيقع في الأرض للك القديس إنا بيقع نقوتي أي أن بقفدشي أي وما تريد موسى مدونيسي أن تكون إنا نقوتي مصلحا من لأي وعوان هجيا من المصلحين كملا وجار الرجل حصغير أردا يوم مسود لا يوكر، وجاء وحيمد رجل من حصقيل لي يا مؤمن وآل فرعون، والمجلس الوزير كوجرا مامل كمل سركا أياشيرك يقالي، حدوك لا يمشي بك صوردا، وجاء الرجل من بايمد من أقصى المدينة، مجال ذكيس كأوش شيء كيمد، قري فرعون ضامشة كيالي القصر الملكي حكم كله شعبك سافقيتوك نحبحي. يوم مر وحيته دقي يسعى نكوه وردا يا وحو كدهرينايا عسكرتي امرك لسيلا ام موسى رضي الله عنه او كسوبديي موسى ييمت قالا و يقول يا موسى الى الملى اودياشي مجلس الوزراء فرعون يركي حقوق قال لها يا, يا تذمرون واشريا بك بسببك ايا لو شريايا ارينك موسى فمن تلو كل ما يجب عليك ولجهددنا هو حوي ليقتروك إن أي كدلان فاخروا دباح حقي يحد هدي إني أنيقنا لك هديق موسى من الناصحين لك كوداعدها يكون خير ميرها أي أنكمي باي سيدا موسى يالو نبي موسى هدي فخرج موسى منها ما قاله ديبو كباحي خايفا استغعب سنايا نحو كباحيا كذالا ديلو كاي مادنى خريحا ديلو كاي مادنى بحل حدو حنانا كل شيء سوطن سنوجو كاي داد كلميه قان داد كلميه قان ملكاسو استغعب هابي يدا للكماله وهو حقا خايفان استغعب سنايا يترقب ديبو حقا يماد قال مرك مالو ما لو يالا قرن وعي أيو الله توجي كلمة عن دائما موسى كف فريه فريج يوايزا حداي منك كعدود لي خد فغفر لي فغفر له وعي هذا منع إذا بد بادي أو إذا سمت بحيلناه موسى بريضو ربي بريج اذا فريج عنده ما كوني جاي حدو الله بريج وأنا أقتل موسى وحوقصيصا وحنا ندم وافرين يا مغادير أمرها وحاموسة أقر فيسا وجاء من المرسلين قرشها سادة ميسا وجاء وحا يمد رجل النين حسق الله الأورانجري مؤمن أهل فرعون في قرآن كما كحافي جاء رجل النين با يمد من أقصى المدينة مقالة المساركيز كنقفه من أقل في وحا هو يفرعون الحكم كالوحي أقصى المدينة ما لك جسك هوش شاية أيو كي من كاسو يس أرد أي على مور خالو رجيري يا موسى موسى إن الملا ورياشي دلك خلكم أيي أيات من لونا شر سنة بقد شلا يا هذا شركيان كسودا ليقتلوك هنا يكون ديلان أي, أي, إني أي موسى بح مني أنا قال لك هذا من الناسين أنت كودعده عنكم زاي فخرج موسى بحر حقيقة مدين جسعي صحي مقاذن وحلم طلب خطروت فالكاسو اسك بحر فخرج الواب بحر منها مقال لي ايوك بحر خايفا اساكو عبزان ايا يترقب اريني وحي نقود انتوسك ايا قالكو الكاسو موسييري ربي يا ربي حني قال ربك نجني نجيني اسم من القوم دب الوالمين قردر صديم انت اعدي لي ربي باتو سيه مدين وضل مركب اقول له ايه ايه اه دي مدين ايه مصر سيدة مال مود بالله كلا صعدة, كل كا صعدة كان مانتا موسى قال له جوه سياسي بان ما انتا اللو يا قاعد وانهم ضل ايه الدولتك بحي او مدين قل قال دل ايه كلكا هو قال له جوه سياسي ما ايه لو كنو إلى وح كتوسي مديه موسجيك عكس الله لا أرك أمرك أحدنا حصلوا ظني بالله إلى هي وعفي عينات كم ليس وعلى قيمه على مارك بريدي مركو قدامي خب النجني من القوم الظالمين أيوه ولاي هاي ربي أيهديني سواجي سواك لنا غنم ملك تضي دلنا غنم ملك أصان في لايا مرضنا إله غي إسراء يسودي بي إسراء وضل مرتا وققه من بضن يقول في ذاية ملك عصريفة بسبعانه وجل حديث قدس أكويري أنا عند واني أبدي بي فليد الماشا أدونك وعا الله إذا ما لا يستعنوها قل كأذنو سوء بالله المنافقين وكنتم واللوه على سما كل كيله وافي عنيا وفي عنبا كي ما حقي شنو فيش قال لي يا عقيده حمود نبي مدين مدين موسى وكان ولما غورتي توجه ايدي تلقى مبيان مبيان دنك هذا موسى ايدي يقال موسير اسرب خبيي مدن اي هديني اني يريد سوا السبيل وظل قاده اوتوسن سدهو شخدين في المدينة وعلى الشهدية يا عبا هي موسى يمين لبعث الله موسى قد عزي فلا تسأل قفها هو الدين سداد مالموت الدين لو كرسوه دي ماشي وبقى ايه جد كرسان من سنة خرين مالغاقين مانا قدال مالغاقين مانا ويخلل مالك تليل محتوصية مالك أقول مالك سهي ما جلتو يهدي وحي حاجتها ايه علامة كل كل مالي. إستوي نفتا قدابا يرتعي واكرا ولما قرته توجه نبي موسى هذا تلقاه مدين خير مدين دنكو دهدوه هذا وقال موسى لي عصى ربي ربي قيم ذن أن يهديني إني أجيته سيو سواها السبيل وضمي دوغته سوه سدوشها يوضادي حسوها ذا يندحو ولما قرته ورد وموسى كسو ارى ما امديا خير مديا الكي كدايه و كسو توسي وجد موسى عليه عليه اركي حد يمين امه ضد خربا او دغان تدي الدنيا الكي كابا ايو يمين من الناس ضد كميلو يسبون حوله دو ورابسني اشو مريا وا داوري وجد مصوحوه لي من دونهن تفكي حولها ورابسنا يسوكي دودة امرأتان اللبك قبله ما هي سمينة يان تدودان اهرقو داي خيباني اري او من بيوتانو انا هو ورابسة دان ربن كلها اريق داي العلين ايان ايها ايها ايها ايها قل عدر ما اللاماربة واقبلا النبي داي شعي بارلالاي قبلا ارسنوه كلها قل كل عدر عرقاص ايها دا دادكة جيري داي سيديدة دا ايان اريقا إنه كل ما يديه دعيان أريق وضايق رابتان كل ما يريدون أن يكون وإيقان نواسيخي دلك يبدئيسي ونحن نأكل عباسي دركيسي أيضو الحساء أريقنا الله بننا إياه فقنا وضعف مركاس أريق وضيد دعيان مركاس إيان بياكو دغدغدان أريقنا ورابسة دان دقاكو دقيين باسده وذوقوا هو إيالسوحي وليقا ما ضعفه وليل مجرمس ولي ويقين لبضو ديوي سصدقنا هي وهو ار كان داتكينا مشغول يو حالي ورا بصنايا لا بدا ان كبدو يرجع عل لينا هي وهو جد مو صوح عليه من دونهم شركه كسوك امي اتاني لما كنود تدوداني ارغودي هره شينا علم كل عل. كداتكي كلو حالي ورا موسى مركم ولعاد يا ابله وحا غشاي نهاريف اني وها ان جمريين فاقبيه يبيه يوهي مهده وانه اكسله اليهين خالك الكاسا موسيه لما خطبكما تسوى كدوانتهين وحن تضمقنا اي حوالهما الله ورابسان ايه اذنك حوالا ما ورابسان ايسان اذنك اعرق النبوة اومنتهين بل ما انا اتكوه ورنتهين ارنكي نواسدة بقام كي بيكسك ايه انقالات لقد اكبر ادوه ايراده لا نصدي اعرقا ما ورابسانه حتى يستر الرعاة انت اريه كفشده. يصدر الرعاة وقرأك له الى دفقان حولها الجرائي كفشا كفشا دان حولها هذا دا. انك مع ابنه ومحاسبه وابونا اذا قلنا بل الشيخ مواهيه كبير داوه موسى كالكشاعماء يقولون ما قباطي هدو اذا قلنا مواهيه يهي اياقين الدوم اليهين وحي ما شجاقين الدنوه داكو دا سيجادة قبله ابو رعال ملاجهين فقط عالكاسا Suodai arik. Elkodibuukawarabiyyye. Fa saakaa nabi Musa uuhu warabiyye. Lahumaa labadikablaut. Hadduu warabiyye. Varkala kumadarsan. Iskatsaka kablihi. Musa namuhu yyälej gied guraa. Oma shankuyan. Ayuuu fariistae. Fa saakaa mousa wao warabiyye. Lahumaa labadikablaut. Thumma hadduu uu warabiyye kakadal. Uutawalla ujjaitsaday. Ilahvi li gied guraa harikis. Uuhos فالكوخاص فريستي موسى قعل كلامه قاله واركيشي يا ربي واركيشي يا ربي حدو نينكي دي ربي إني ضرمت نفسي حدين لبت يا ربي بما أنعمت علي حدو صوبحي عسى ربي أيه ديني سواسبي واركلم مالا قعل كلام مالا أحد كلامية مهلمتو فريستي تذكي حولها ورعب سنة ورعب سنة ورعب سنة أنا أيوة وحنا وحنا سير وحليل سما به إله ولورمي فقال موسى رؤيي حبي يا ربي أنا يا ربي يا يوم إني أنا, موسى. بما يده يده أنا يا موسى لما أنزلت من غز غرية جل هيدت قرتي إلي يا يا أم من خير عن طا فغير ما تواوبان نفتي يا صعات سداد بريء على ميحنا يش دربي دربي تأني. انتولوي موسجتي فدي اسرب بالله لا يدغ غورغيشي ما فوغي قبليه ارغي غورغي هغي ادغي هاي يا بو حسو مريم تاتكي كلو ما سو عبد الله ولدينك هرتي لعب جيري ادينك مانتا دق دق كل سو عبتين سانو خجينوا نن يا ابله انا ارقني طوح ليه نور ابيو ام هو منك نود اركي جيرين ما قله ما هاي قرر ذلك اي غيورو اي دونا انا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ننكي يدينا حريستي اي ارغي يدين ورا بيي ان ريري هرتي العبي جيون سوء بناصون لخوت منكي دون لابد يكمدتي ويني جور دايصه ايامو سوكي فدي اوثي كاما وجهين داي قوبتي غبر غبر او حيشون يسو واحنا اند حييلن ما ايشري ان ابي يدعوك اللي يجيك اجا ما صغيت له حريوي شفاويه قرالم وهذا ورغد يسوعي إن أبي يدعوك ليجذيك أجر ما سقيته لنا وصور رعي نبي الله موسى قبرت ملكه قبرت صور رعي ويرسوه تجدكي ميقاك قبيلا حوغا قبرت مرمرتي ومالوقاها مرضا امشي خالفي ودلني على طريق كذا سيدانا صور فارتي يقول تاكتاكوه قيت كاسمر قيت كاسمر كذلك Kurji hädille ym. Fajadu, vamusa Islamerki otti mit ihda homa, lavalla kamar mito tamsi iodo sangaala hie seriikorke. En bud bud eini ala isthya seriikusangaala. Karahdik jokseti vaihtili, ina bi adoje edukoa kuva, iedziika inu kuavalmario ajramaaki asaquete lana no vara visi. والله صباحي ما. ولما جورتي ورد وراءي موسى ما مدين خير مدين بيهادي وجد موسى عليه عليه على الماء فيه كركولة جماعه من الناس ذات كمدة يسقون حوله ذا وراء صناية هو جدا وحم موساه عليه من دونه им إذا رسو كذولا امرأتان إلا بكم ذولا كذوداني عريضي بياك علينا. قال موسى الحجري ما خطبكما حالكي النواس قالت وحقالت وحيل هذا لا نصف ماهري ورابسنه حتى يسدر الى اي كفليان الرعاو حول جيرت اي حره هذا كفليان وأبونا شيخ وايه كبير وين فسقى موسى ورابيه لهما قبله ثم أدوه ورابيه ككذا تولى موسا واجهت تذي الى ذل حسك حقي سوادي فقال وحي يري موسى فدي يا ربي اني جربك اليوم اني انا موسى اما وحياد انزلت ايده جنهي الي انا من خير عنده فقيل متي بقوانها فجادوا اسلامركي وع موسى اوت احداهما نبلك برمد الشمس يادوسوته على استحياء شكرك شوكر كيكون سوتها انسيونو سوني بشاله فورته ترتيبه ووريسه قالت وعيت رئينا بيه دوغي يدعوك كواء ليجيك اينو كوابه القدو اجرما كيابه القدو كيان سقيتم او ورابسي لنانك موسى او سعيبي مدواكنا موسى واربحين ايه سعيبو اللحظ لايه ارنتي او موسى لكل مي من اولها الى اخرها ايو موسى شرحي ساني ايه ساني ايه ساني ايه فلما قلت جاء موسى او يمد فو شعي وقصة موسى ورمي عليه شعي بكرك القصص عرنتي داعدي سيدي وكو يمد ايه ويحي او دان أو لكن قليدي باللسينايا قال شعي باوحو لا تخف عبسي الدنب مستعدي امانكا كبخي دل كاناتي مد الهنوكوبة البادية حتى أن جدك لك أقدف إيمان أما أنت أبدا في الجرتي وحلقون درساني ما أنت هذه بغضي وكلا تكتن حاجة نجوت وصمت بحضي من القوم الظالمين إبارة ذي نمحوها قال ربي نجني من القوم الظالمين كل قول قولينك يؤدي قايا يؤيمين قوليني فخرج لك فخرجني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين وردي موسى عمر قوم سر جوي يا ايه يا رب من القوم الظالمين حدوث اي بو يمين لا تخفنا جوته من القوم الظالمين وعشر داشا ادمر كفرعون عابودا يا ايادي واكل بد بادين ساس امور كل كمركا مغنغل يو يسود وين ي نور لا نسيه فلما قرتيو جاء النبي موسى يمين خش اي بو يمين او وقص او الرمي النبي موسى عليه الشعيب كركي القصقص القصص حال به من اولها الى اخرها حضوا او الرمي ووحيد اودام ووشيق تسادي ايه قال ييري لا تغفى عبسا نجوت وات كورتي من القوم الضد اظالمين قردر سدي شعيب ملكة وحوي اجلس تعشى معنا فريسو واحنا لهم موسى يخافه أن يكون عوضا حما سقيت لابنتيك فليه أن ورابي يدرته ما وعلي إيه سينا أني قلوه وعلي سيحوله وما ورابني فعيبنا وحويه لما يمرتد إينا انصرنه أو مساكين تسوده وينه سأتضي يا غريبك أنصوده وينه دبيعات أنه لإننا حيو سلاسو كفري جتينا بموسى يركبوا لدى قي لو جو سياسي وهاي أملي إياه بشعرنا ولا سيء؟ ناس عم فكر قبل الأباطئ كبعدين نبي الله موسى راضي أسودي أي رخت إختراع عايك كنزي خي أي أبعد إختراع كنزي تري أبوه ابو كان ويل كان أن هواي أنا ناي من كان ما خوشر كذيت ويل ما هي إذا أنا قال كم كان قوس ار كديو ومحاسكو ترو منك ومن حوق بدن وكليس وان نك ار نوارابيه سغوس اتورفاسانو بان ام خير من يستاجر تا القوي الامين سغوبات حوجيش خديي ورابيه مع كذلك جد كان أي تلمان كون أي مدين حتى الموارحمه أما ان لا أدعي كلك هو آمينيك كلك هو حوق نياشي آميني النغضي يقولون دوسان لا بد أما هو ضعيف وآمينه أما توق حوق بدن كو ترسلي أدوك من كي إلاك الخبيو فبدأ خايق إيدي دقائسه قالوا إهداهما لبدأ قبلوط وقتيل لا ترى ويني كلام معلومات دراعا دربيارته يا أبتي آبهوي استأجره من كان إجارا قالوا قوسار سو قوسار كبيجو قو يتغذو أجيره معذوري إن خير من قبل خير بدن استأجرته الإجارا قادته القوي قف عبل الأمينو أمينو أول سيجلا صوجي ذي نين قولاً وفعلاً أمنا أيها اللو بأهانيهاي ماركو يرمحات وكارتي لباده إلا إشاكتك أدقي واقعاً عاي مارك عقدولي جار مانتا دارك دونتا لباده قفه واحدة إشجاران إيشا سيبه أود حضلان سعيم موسى يا دارك دونتا قالت وحايتر إحداهما لباده قبلو دميدو يا أفتياء بهوي إستازيره قو سرسنن كان أجير كبيره إنا خيراً من قف قف كوف قف قف قف عن هذه السجرة إجارة قادة وعواه القوي من حبل أو أحوال وقبنا الأمين أو آمنة أو أحب الحميني سعيبها هذا الملكة عبدوا لجارة كباب باللابنا ملكة إيجابية قبولة الليلة إيجابة منك هذا الكب باللاب با. قبولنا وأمننا أنه إنو هذا الكب باللاب وصبان لكم كأننا أقبلوه سعيبها قال وقال سعيبو حييري إني أنا إذا تريد وعند ربا أن أمك عاك إن أنكو جوري يوم موسى عرسك لي دون عو موس إحداب النصايا لفدا إذا قبلت حتى حتينك وكر لفدا أريك أول أبي سي حتى النواجوجاني مدة تقربت أديك أنكو جدلا أنكو جوري شرتك أنا محاو تقربت على أنت جرني إن أديق وشارك ثمانية إيجادي سيدس سنة متدور <تصفيق> لكن قفنا له لسي، خير يقول يحول له لسي ثمانية حجاجين، شرطك عن أخذ يكوسا ماينه إنه سدات سنوات ألفين أثمنته حداد موسى لما يسترجد عشرة، أدرى بالله يقدر جد، أديه ماذا فمن عندك أديك أخت وما أريده مرة واحدة شو أي واحد أن أصوب بينكودي بو، عليك كركاقة. مرضوا وليفنا ويشوف صاحي و ويويرى ستجدني موسى وهادي هندوتا و لي اسمه براني شاء الله شو كلمتي صرحت ما انا نقتاد لو كل سوناني ان واحد لي اسمودي اله لا تعقليو صعيب حي ستجدني موسى وهادي هندوتا شاء الله هادي يبدون إن اننا هاي من الصالح عند كذا سبون سالحين واتنري وادتك حق إلهنا كامل لما وجدته حقه دوم لنا كامل لما وجدته أو معناهني كواكو قوسات يحقيرات يحمها يغفلني وحقه لا ذحي إن كان تجعلها يغفلني بقاتين كوكو يستنكو حقيرنا يغفلني كل كاني قال إن صرح يا ونا إياه شو أريم كان جعلها جواب موسى الله جربه إجابك يا aqdigal miskiisa guntanoy taagan ala uuhu irimuusa dalika sidaxay ka day wax ku ma qad warkii hada toban eega dhigto tanimadaadu kuna dibima wali baa oggoo doono oo uun qosarwaa annikan kaliya oo sanadkan keenna حجم روحوها باذين ببا نفحوا يا بنا عروسنا وعقلايا هذا مو زوحيري ذلك صار شيقتي بيني وبينك اقعد في مكوا دمامي قبليني ومر سنتي موش ناجيروا قبليني ومر سنتي ادور موصل قبلت يري بيني وبينك كل كان و و موسى يري اجل كي ما لا اذكرته بهذا الشكل وعاتني سداسا عنو هذا يجين حدا توبان يغديك ترغنيمده كل كان لبدا هذا وهذا سداده كو قابسدان ديفاتاهي اي كان حدا 10 كا كا ديقن وا يغو سدره ايدي و و موسى يري ايما الاجل لا مدل سداده يا 10 كا تيان قبيتو فلا عدوان حد قتو على يذكر كي قاصهاني وذاكين وروحين نعم إلى هم مركب مرخاتي اللي قديفت سعقدك الشهيد مبانا والله على ما نقول شهيد وكيل كل كمركب لبديني وحشيني أنا جاهد سعيد وكان سواديذي أديكم مصا واقب شيء خدمة بالله ساعة وكمرتين عاوة كوي ما نجا لبديني لها كوكيلة وإلى لنا سانا رب وارك الله قدر صديق قالت وحيتري إحداهما لبدا قبله مدود باتري يا أبواتي أبو استاجروا منك أن إجارة قادة إن خيرا منك من هو خير بدن استاجرت هذه إجارة قادة القوي من حقل الأمين الآن من أول قال سعيب حييري إني أنيقه أريد وحن رضا دان سعيب هاي أن أنكحك موسى تايا كو وكنا على إن كو قريه موس احدبنا تيا لا ودا الى قبر مضت حياتي كو وكان على انت جرني من إن هذه هذه تؤاجر نقطو هذه جارناتو سمائني يا فيجين تويال هذه جارناتو ان قبرتك كو قدره حتى فمن Subanahua allevoidii. Ne villahi muuse, levadi malal kesbuhi, eufahmo meguhi. Muuse vain minkova razola. Tavanki jugaisi. Tavanki juoda maisterei. Kana, kun meni muu, kolke vaaraa ugaisi, että kolke vaaraa kofiin, kolke vaaraa ajallikibatna, juommuuse leväisumma, hanna, huudara, fainat monta, ha da da maistitsi muuse, asente فمن عندك أفتادواه وما أريد أنك سعيباً ما أن رب أنا سعيباً إن أن كلب عليك كوركالا فأدون صدوان رقبت هذا قفسه ما رب ستجدوني وأنا إجايدونه موسو وإباراً دونت إن شاء الله هدو إبادونه إلى الأهل من الصالحين تتكسوصوباً أو إله إياه أدوم هذا حقه هذا سيداً ما استيراً أقوتاً قايو غاندونتا قال موسى وحيري ذلك وركاس اذر آثري بيني انيجا هي و بينك هذيك بحدينيال وركا نغد هيا الله اكبر ذلك بيني و بينك و قبولك قركينا و دمادي ذلك وركاهت ري سونجادي موسى هي و بينك هذيك صاحبنا اياما لو دام ملتيان اياما لَبَذَا مَضَلْ سِدَى دَئِيَا تَوَنْكَ تِيئًا قَدَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ حَجْقُدُبْ إِيَا وَأَكُدَّرْ عَلَيَّ كَرْكَيْغَ أَسْأَحَانٍ وَاللَّهُ بَنَى عَلَى مَا نَقُولْ وَعَنْ أَنِغَ مُوسَى إِيَا أَذِغَ سُعَيْبَ كُوَعَدْ لَيْنُ وَكِيلٌ عَلَا إِلَى وَاللَّهُ يُقُ